قل لو انتم تملكون خزائن رحمتي ربي اذا لمسكتم خشية فانفق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني سورة قال لقد علمت ما أنزل أولئك إلا رب السماوات ولرب المصائد وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسفنوا الأرض فإذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مفر ونزلناه تنزيلا الذين أنتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخلون للذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخلون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قلوا دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله لس ماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آتارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلو أمور وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أحمت وهيت لنا من أمرنا رشدا فضربنا على ذنهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ثم بعثناهم لنعلم أين الحزبين أحسن لما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيتنا امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو الكهف يشر لكم ربكم يشر لكم ربكم من رحمته ويؤيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طرعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظرينها أزجى طعاما فلياتكم, فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احد انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا نبذوا وكذلك اثرنا عليهم ليعلموا وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أَمْرَهُمْ فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أَعْلَمُ بهم قال الذين غلبوا على أَمْرِهِمْ لنتخذن عليهم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 لا تمارسيهم إلا بما ان ظاهروا ولا تستفق فيهم من همو وَلَا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا لا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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَ نَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ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 يُملأ يحلون فيها من ذهب يحلون فيها من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من ثندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وَحَفَفْنَاهُمَا بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلت الجنتين آتتك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر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 ساعة قائمة ولئن رددت, ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة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 إن ترن أنا أقل منكما لو وَوَلَدًا فعسى ربي أن يتيالي خيرا فعسى ربي أن يتيالي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا وَيُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَوَبًا وَأُحِيطَ بِثُمْرِهِ فَأَصْبَحَ يقلب كَفَّيْهِ على ما أنفق فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى للظبائرة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احد واعرضوا على ربك صفا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 إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما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 واتخذوا آياتي وما أنزلوه زؤا ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكين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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَاتَتْ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَ اللَّفَتَهُ آتِنَا غَدَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْنَا صخرة فإني نسيت الحوت وما أنساه إلا الشيطان أنذره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فترتب على آكاري ما قصصا فوجد فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا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 حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حسا إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا ظلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم